أغفيت <تصفيق> <تصفيق> على <ألفيق> <ألفيق> <ألفيق> <ألفيق> <ألفيق> <ألفيق> الحسن العبقى فالورد تضوع حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي زقا. قد فيت على الحسن العبق فالورد تضوّع وعتنق حسن يا رب لنا الخلق فلا يحوي نزقا وجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق وقيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى في جنة خلد مقعده في قربك أحمد ملتحطا من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقا رفيت على الحسن العبقا فالورد تقوى وعتنقى يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزق كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدق قد أدب ربي مرحبا هو أكرم من ربي خلقا وقفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا هي أبداً وسراد النور قد تلقى خلق القرآن شميلته فضل الرحمن برزقها ضيّت على الحسن العبقا فالورد تضوّادا Şebeket Anasizi'li El F'n